الذي خلق سبع سماوات طباقا 112. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 113. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب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 119. سمعوا لها شهيقا وهي تفور 110. تكاد تميز من الغيظ 111. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 119. فنسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 110. فاعترفوا بذنبهم فسحطا لأصحاب السعير 111. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير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 117. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 118. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض 119. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.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 111. قليلا ما تشكرون 112. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 113. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 114. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير